بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد أبدأكم طلبة العلم درس الليلة بحصة الحلية أي حصة الأدب وأقول لأن الأدب وعاء العلم كذا قالوا وهو يتقدم عليه وذلك في قول ربنا سبحانه آتيناه حكماً وعلماً فجعل الحكم ماذا؟ قبل العلم ولذا قال بعضهم نحن أحواج إلى كثير من الأدب منه إلى قليل من العلم أو إلى كثير من العلم قليل من الأدب منه إلى كثير من العلم أو قالوا قديماً اجعل أدبك دقيقاً وعلمك ملحا فليعظم أدوبك ما لم يعظم ماذا علمك وقد كان مجلس أحمد رحمه الله تعالى يحذروا قرابة الخمسة آلاف فخمس ما يكتبون أحمد العلم وأما بقيتهم فيتعلمون من أحمد الهدي والسمت فليكن هدفك الأدب ما كان هدفك ماذا العلم وليتقدم الأدب على العلم بخطوة إن لم يكن برطوة قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وفي ذلك من أدب لا يفوتك من الثناء على العالم ابتداء ومن شكره انتهاء وأما شكره فما سمعت من الترحم ماذا عليه والدعاء له وفي هذا يقول المتوجع من أهل العلم ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن الرجل منكم علينا بدعوة ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن الرجل منكم علينا بماذا بدعوة وساء ويسبقه ماذا الثناء فالشكر آخراً والثناء أولاً فلذا قلت العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد ولكن احذر أن يخرج الثناء عن حده إلى الإطراء وماذا؟ والمدح الكاذب الذي أخبر الله عنه في اليهود فقال لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يظلمون فتيلا قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحيمهم الله تعالى فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام ثمان بعد الألف والمسلمون ولله الحم يعايشون يقظة علمية تتهل لها سبوحات ولا ولتزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها لأن قوله مجدها هو فاعل هو فاعل والفاعل مرفوع فإذا قلت مجدها ودمها فمعطوف على مرفوع والمعطوف على المرفوع يكون ماذا؟ مرفوعا لأن التابع على لا حكم ماذا؟ لا حكم المتبوع ودمها المجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تثرة وخص الشباب ذكرى لأن الشباب هو سن ماذا؟ سن القوة والعمل فإن العمل ماذا؟ في الشباب واسكروا قول القائل ألليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل ماذا بما فعل المشيب فالمشيب عطلة والمشيب ضعف والشباب غنيمة اغتلم خمسا قبل ماذا قبل خمس شبابك قبل هرمش أو كما قال صلى الله عليه وسلم يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين ومثقلين يجوز تخفيفا وتجديدا متقلين بحمله إذن فالعلم طريق ماذا؟ شقة هي طريق الجوع وطريق السهر وطريق المكابدة وطريق الفقر شغل الألباني لما سلك طريق علم الحديث قال أبو هذه صنعة المفاليس هذه صنعة المفاليس صحيح؟ ولكنك والله في عوض ولن تجد نفقة أنت فيها في عوض كنفقة ماذا العلم ولن تجد نفقة أنت فيها في عوض كنفقة العلم ولن تجد نفسك في زمان فيه بركة كزمان ماذا العلم كل, كل ساعات العمر ضائعة إلا من ساعة ماذا العبادة إلا من ساعة ماذا العلم هذا فاعلموا الله يتقلبون في أعطاف العلم المثقلين بحمله هكذا سلقت الطريق ليه. متى ينال الإنسان الراحة قيل للمام أحمد قال في الجنة قال في الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عن لي الحزن يعلون منه وينهلون يعني يشربون الشربة بعد الشربة فأشبه العلم بماذا؟ بالماء لأن العلم حياة القلوب ما كان الماء حياة الأبدان وجعلنا من الماء كل شيء حي ولذا فالناس موتى وأهل العلم أحياءوا فلديهم من الطموح ومن هنا فالتبكي الطموح والناس في أمر الدنيا لا ينتهي طموحهم تقول لرجل منهم وصلت يقول لك لا لا لا نحن لسه بنقوله أول درجة وأما طموح العبادة والدين فمنقطع وأين أنت من عبد الله بن عم قال له اقرأه في شهر قال أطيق قال طب في عشر قال أطيق قال في سبع قال أطيق شوف وما انتهى طموحهم حتى قال له لا يفقه من قرأ القران ماذا دون ثلاث دون ثلاث انه العبد الايه الطموح عبد الله بن عمرو والولد ظل ابيه صحيح فهو ابن عمرو صحيح والبلد الطيب يخرج نبات ايه اه فدع ما قالته الكذاب الكذوب الذي يقول مش عارف اقرم شخصيه في التاريخ مين عمر بن عاص ودرب لنا مثلا ونسي نفسها ولو أنصف من نفسه صحيح لقال هذا فين وفعلا كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا وهو يقع في من في الصالحين كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا وهو يقع في من في الصالحين والنصار يقولون هل يقول النصارى ما يقولون هذا في أدباع عيسى لو سألت النصارى من خير الناس عندكم لقالوا أدباع مين عيسى معن منهم يهوزة الإسخريوطي وسمعان بطرس يهوزة الذي باع المسيح بثلاثين دانقا عارف يعني ثلاثين دانقا يعني ربع جنة مخروم شلم <تصفيق> ثمن المسيح عند من عند يهوزة وسمعان بطرس قالوا تعرف المسيح ما عرفه من المسيح يا سمعان قد كان يطعمك قبل ساعات <تصفيق> <تصفيق> يا سمعان لم تستقر اللخمة بعد في في معدتك <تصفيق> يا سمعان او منس المسيح يجهل ينسى ايه فلو قيل للنصارى من خير أهل من لقالوا من اتبعوه ولو قيل لليهود من خير أهل من لقالوا اتبع من اتبع موسى واختار موسى لمقاتنه ده الصفوة صفوة من أدبع موسى قالوا أرين الله إيه؟ فما بلد بالهمج الرعاع اللي سبوا مناك عاد فوجدهم يعبدون عجلا جسدا له, إيه؟ له خوار عجلا جسدا هذا الصفوة قالوا له أرين الله إيه؟ ويرت بس سألوا أرين الله جهر طلبا لزيادة إيمان إنما قالوا لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ حتى نرى الله جهر جعلوها شرق ولو قيل لأمثال هؤلاء من شر أهل منتكم لقالوا أتبع من؟ محمد من أمثال الشيعة وأضرابهم لو قلت لهم من شر أهل منتكم لقالوا أتبعي والله يقول محمد رسول الله والذين أيها ولكنهم ليسوا من هذه الآية رب العمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا ليس لهم نصيب من هذه الآية ليس لهم نصيب من هذه الآية لأن الآية قالت للفقراء المهاجرين والذين تبووا الدار والإيمان يحبون من هاجر والذين جاءوا إني لأرجو لا أن أكون أنا وأنت من هؤلاء الذين أخبر الله عنهم فقال ربنا اغفر لنا والاخوانين الذين سبقون يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدش والغوص على مكنونات المسائل. فليكن هذا هدفك يا طالب العلم لا تكن ماذا كسولة تقسل عن ماذا عند خائق العلم ومكنونات ماذا المسائف والهمة شرط في طريق الطلب ولو سألت كيف تعلو الهمم ها؟ وإنما تعلو بالقدوة والأسوة فوالله ما طلعت سيرة البخاري ولا حياة الألبان إلا وجد دليل ولا ينبئك مثل مجرد ولا ينبئك مثل ماذا مجرد فقد جربته ومن جرب فقد خبر فكلما والله فطرت الهمة وكثلت النفس رجعت إلى ترجمة من؟ البخاري أو إلى حياة من؟ الألباني ومن بينهم أباء كالإمام ابن تيمي رحمه الله ومن قبلهم كالإمام أحمد رحمه الله فيجدد ليه ولذا قال الله تعالى لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى وكان فباته وكن نخص عليك من أنباء الروس لما وكان يذكر موسى يوم الألم فيقول رحم الله أخي موسى لقد أوزي أكثر من ذلك فبهذا تعل الهمم فبهذا تعل الهمم صحيح قال ما يفرح به المسلمون نصرى فسبحان من يحي ويميت قلوبا لكن لا بد لهذه النواهي المباركه من السقي والتعهد في ثراتها كافه يعني لا تخرج عن عن طريقها ولا سيرتها لان السبل على جانبي طريق احذر احذر وانت في الطريق ماذا أن تاخذك الايه السبل والسبل ماذا خطافه تتزين لك على جانبي الايه على جانبي الطريق صحيح وهي مظاهر براقة في مصارتها كافة نشرا للضمانات التي تكف العطارة تكف عنها العطارة والتعثر في مسان الطلب إذن فالمتساقطون في طريق الطلب كثب صح لا كم كان معنا في هذه الطريق أقوام صحيح صرنا نقول فيهم ما قال الأول كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون آنيس ولم يصمر بمكة ثامر كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون آنيس ولم يصمر بمكته فلماذا يتساقط الأقوام أو يتساقط أقوام في طريق الطلب أولا إما أنه لا همته أو إما أن الدنيا أخذتهم مننا وإما أن الدنيا إيه أخذتهم ماذا منها وإما أنهم لا همتين لهم أو إما أن الإخلاص لم يحملهم وإما أن الإخلاص إيه لم يحملهم ومن طلب الشهرة بهذا العلم سقط في بئر سحيقة عميقة لا يكاد يسكر سقط في بئر عميقة لا يكاد وقد فعلا وجدنا اقواما ايه ينتفخون كالبالون هكذا ويصعدون الى اعلى ايه الى أعلى عليين ثم ما هي الا لحظات وينتبر هذا البالون فلا تجد ايه شيئا فكانوا كرغوه الفقاقية الفيه رغوه الفقاقيع الصابون الذي ايه ينفخ فيه الطفل فيتجمل له ثم ما هي الا لحظات وايه وينتبر. ولكن يبقى علم آخرين لا يضيع من الوجود لماذا البخاري في كل مكان ولماذا كتابه في كل بيت ولماذا ذكره على كل منبر ولماذا أبدا نقول روى الإه ولماذا أصبح مثالا مضروبا تقول ماذا احنا غلطنا في البخاري فوالله ليس سر في العلم وحده وإنما لست مزكياً أحداً على ربي ولكن ظني أن إخلاص البخاري هو الذي جعله حياً أبداً لا يموت في الوجود فاحذر أن تطلب بهذا العلم محمدة أو أن ترقى على سلم العلم لشهرة أو أن تجعل منه تجارة أو سلعة فبها من هنا يتفاقط إيه؟ يبه هذا يتفاقط في هذه الطريقة قال تكف عنها العثار والتأثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية تكلمنا عنها وعقضية وسلوكية وطائفية وحزبية وإليك الكلام اليوم عن التموجات الطائفية والشزبية إياك إياك والطائفية والشذبية وقد قال لك صلى الله عليه وسلم يوما من الزمان لما قيل يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار قال أفى بدعوة الجاهلية جعلها دعوة جاهلية مع أن الشذبية هنا أو الطائفية ماذا؟ طائفية إيمانية مهاجرون وماذا؟ وأنصار فكيف إذا سمع بطائفية ماذا عصرية هذا اليوم فمن الناس والمهاجرون والأنصار من الناس ولو لم تجد في الحزبية والطائفية إلا من مبتدة طبعيد الدين وتحديبه وقد قال ربك ادخل في السلم أليست هذه الجماعات التي نسميها جماعات وحق أن نسميها كما أسماها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بفرق أليست قد حزبت الدين وجعلت الدين أجزاء وقد قال تعالى الذين جعلوا القرآن إيه عظيم الذين جعلوا القرآن إيه عظيم وقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون إيه فاحذر فأولئك الذين سمى الله فأولئك الذين سمى الله وجماعة الإسلام ماذا واحدة أم أهل السنة والجماعة صحيح ليس حزبا ولا طائفا وحسب الحزبية والطائفية مفسدة أخرى ما كان من عقد الولاء والبراء عليها فكم كره الناس رجلا من أطقى الناس لأنه ليس في معهم في الحزب صحيح وليس هو على طريقة الطائف وكم أحب الناس رجلا أن كان من أفتق خلق الله لمجرد أنه معه فين؟ في الطريق ولست ضاربا مثالا فإن الأمثل في هذا الباب مر فإن الأمثل في هذا الباب مر فعيو الله ولست أذكره فاحذر فإن الددعو إلى الجاء تبدأ بكلمة وتنتهي كما قال الدكتور بكر نفس بناحلة. تبدأ بكلمة نته خ ونحن في هذه الأياام رااض الأم أن أن تتح تتحز. والدعو على أشها إلى تحذب ماذا إلى تحذيب المسلمين بمصر ت تحت ثم كثيرة. محتى مسميات الوسط ومش عارف العدالة والتنمية والبشرية ومش عارف المصريين والأحرار وإنها لسنة الفراعين جعل أهلاء شيعة عن احذر سنة الفراعين فلا تكون إلا في جماعة إيه؟ واحدة هي جماعة من؟ المسجد أنت في المسجد فجماعتك هي ماذا؟ جماعة المسجد تصلي ماذا؟ معهم فهي تصلي ماذا معه وتكون ماذا معه أنت في العمل جماعتك ماذا جماعة العمل ففي أي مكان كنت في جماعة فهي ماذا فهي جماعة الإسلام فهي جماعة الإسلام فانتبت فإن الحزبية تنتفخ الصدور بها شحناء وبغضاء, شحناء وبغضاء. قد قال تعالى ولا تنازع فتشتلو وتذهب ضعف ولا تحمد الاختلاف وقد ذمه رب العالمين في كتابه ولا يزالون مختلفين الا ماذا ولهذا ولذلك ايه علاقه فاحضر والحديث اختلاف امتي رحمة لا يثبت ماذا لا يثبت حديثه فانتبه فانتبه يا طالب العلم وقد قال تعالى أن أقيم الدين ولا تتفرخ فيه ولا تتفرخ فيه ولذا قال العلامة ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر ولا يجوز لأحده ان يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء يعني ايه مش واحد يوالي بهذه لا توالي بالتبليغ ولا توالي ولا توالي بانصار السنه ولا توالي ولا توالي بماذا اياك ان توالي باسماء انما توالي بمن بالدين إنما توالي بالدين وكل مسلم يوالى بحسب ماذا؟ بحسب دينه كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ولا يعاد عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من كل ماذا؟ كل طائفة أتقاهم من كل طائفة ولذا أهل السنة على الحقيقة للقب لهم يعرفون به ومن هنا قال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي أم على ملة عثمان فقال ابن عباس لا على ملة علي ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها وهو من وهو ابن عباس الفقير خذها وهو ابن عباس الفقير ولذا حمد رجل ربه قال وَلَسْتُ أَدْرِ أَحْمَدُهُ عَلَى أَيِّ النِّعْمَتَيْنِ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَلَّمْنَا أو ماذا؟ قال أو أن الله تعالى جنبني هذه الأهواء أو أن الله جنبني هذه ليه؟ والأصل متى تفرق الناس؟ اعتزل تلك ليه؟ الفرق اعتزل تلك ليه؟ الفرق فتأمل وقد قال تعالى ولا تتبعوا له وخذ مثالا لما أصبح الفلسطينيون ماذا حماسا وفتحا لا فتح لهم صحيح ولا اتصل حماسهم وانقطع حماسهم فانقطع حماسهم ولا فتح لهم وأصبحوا ما نرى ونسمع له اليوم الخلاف مع عباس والمشكلة من حماس وكأن اليهود لا وجود لهم فين في فلسطين حماس تقول على عباس شوف ما فيش على اليهود وفتح تقول الاخوة فين في حماس واليهود ماذا فرحون على قاعدتهم الكبرى فرق تاسود لأنهم على تلك القاعدة وقد قال ربك ولا تتبع لي السبل وقال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام لا حلف فين في الإسلام وقال لهم لست منهم فين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه لست منهم يعني إياك أن تكون ماذا منهم ولا أن تكون ماذا معهم ولذا ابن عمر لما كان الناس تفرقوا وقاتل بعضهم بعضا لم يكن لا إلى هؤلاء ولا إليه مع اعترافه بفضل من ابن الزبير صحيح وإمامته وشرفه لكن لم يدخل ماذا مع ابن الزبير ولم يعطي صفقة يمينه لمن لعبد الملك ابن مروان إلا لما انقطعت الفتنة وصار المسلمون جماعة واحدة وعبد الملك هو الخليفة عندئذ أعطيه صفقة يمينه وأرسل إليه بخطاب البيعة فخذها وابن عمر فقيه الفتن وابن عمر فقيه ليه الفتن ليس خبيراً مثله بالفتن فانتبه ومن هنا قال بعضهم واسمع هذه العبارة فإنها رائعة لأن رأينا الشباب اليوم يفعلون شيئاً عجباً يلبسون شرات تمييز عارف لبسين بتاعك هذا؟ زي بتاعت الشرطة المدرسية بتاعت الزمان على أيديهم واخد بالك فقال لأن مجرد التمييز بمخالفة خاصة يجعل الغير الحليف في مكان أدنى من الحليف لأن التمييز في مكان بمخالفة خاصة يجعل غير الحليف بمكانة إيه؟ أدنى من إيه؟ أدنى من الحليف هي ضاعة الأندلس بماذا؟ طيب لأن مجرد التمييز بمخالفة خاصة يجعل الغير الحنيف في مكان أدنى منين؟ في مرة تأتي المحاضرة في مسجد فاحد الطلب وقف في نص عمال يتكلم يقول له يا ابني يعني لو شيخك هو شيخ فلان الفاضل الفاضل العاقب يعني كان أجلس مكاني هذا لكنت تفعل لكنت تتكلم هكذا قال انت هجيب نفسك زي الشيخ قلت له يا ابن الشيخ يقول قال الله قال الرسول وأنا أقول قال متى وقال يحنى <تصفيق> هي العبرة بالشيخ والشيخ ولا العبرة بماذا بقال الله قال من كل من قال قال الله قال رسوله ماذا أصغينا إليه بآذاننا توقيرا لمن صحيح المسألة ما هي الشيخ ولا مش الشيخ ذو لكل تمييز يجعل غير الحليف بمكانة أدنى من من وإلا فقد ضاعت الأندلس بالفرقة وليه والاختلاف لما تقطعت ولايات بني جهور بني الأطفل بني الأحمر بني عباد والعجيب بأنه حمل أسمائه قال عنها الشاعر ومما يزهدني بأرض أندلسي أسماء معتضد فيها ومعتمدي أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا قولة الأسد وضاعت الأندلس على يد من الفنسو إلا أن الله تعالى أرسل إليه سيف المرابطين إلا أن الله تعالى أرسل سيف المرابطين فإياكم أن تشاركوا في هذه القريمة قريمة تحذيب الأمة وجعلها طوائف وطرق إيه وعندك الكتاب قد قال الله تعالى فيه عندك القرآن قال الله تعالى في من الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم في شيء لست منهم في شيء وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهش حتى عن مجرد الاختلاف في صف الصلاة وقال لا تختلف تختلف ايه حتى فين في صف إيه إيه لو تأخرت عني أو تأخرت أنا عنك في صف الصلاة كده خطوة بلاش خطوة سنتمترات فهذا مفضي لاختلاف ماذا القلوب فكيف إذا كان الاختلاف في حزب وإيه وطائفة فاحذروا فاحذروا إخوة الإسلام ولذا لا تجد العمل إلا عمل الحزب هذا والله حدث بعضهم كان يطرق صلاة الجماعة لعمل ماذا؟ لعمل الحزن وبعضهم كان يطرق من إغاثة الملهوف لعمل الحزن يعني أصبح مرة عملوا إدراب عام جماعة من الجماعات إدراب عام فجاءت امرأة تستغيث بتضيب على باب المزل تعال إبنتي مريضة وعطيني دواء من الصيضلية وكذا ألا أصل مفتاح مش معاي والمفتاح فين؟ في جودي وهذه شهادة صادق ليل إنه لا عمل إلا عمل ماذا الجماعة فترك عمل ماذا الدين من إنقاذ ماذا من إحياء الأرواح صحيح التي أخبر الله عنها من أحياها لما أحيا الناس إيه؟ جميعا صحيح فانتبه فلا عمل إلا عمل الحزب ولا ولاة إلا ولاة إليه حزب حتى يفضي هذا بالأمة إلى أحزاب غير إيه شرعية طبعاً لما يقول لك لا مانع عندنا من ولاية النصران رياسة الحزب صارت بهذا غير إيه غير شرعية وهل النصران له ولاية على المسلم دلو تأملوا لماذا لا يتزوج نصراني مسلمة ما تزوج مسلم النصرانية لم يسألوا أنفسهم ما هو لو منع الزواج لمنع كلا لكن لماذا الزواج يسير في اتجاه واحد تتزوج أنت تريزا أعاذك الله ولا يتزوج بطرس ماذا فاطمة ولا أسماء ما تسر لأن الزوج ولي فلا يكون وليه مسلم من ده منع ولاية كافر لمسلمة أفلا يمنع ولاية كافر لدولة وآخر راح يقول لك في الفتوى طيب إيه المشكلة لما أنت بتركح عربية مكرباص ويقودها سواء نصران يبقى يقود نزل الدولة منزلة العربية المكرباص <تصفيق> لمن غير لما شوف, شوف ما تسمع من عجائب الفقه ده ممكن نسميه إيه ده هذا تسميه فقها وتسميه خياسا هذا ما نسمع من عجائب الفقه فعلا حتى يفضي هذا إلى أحزاب غير شرعية كما قال الدكتور إيه بق منت إذا جعلت الأمة حزبا فليكن القديانية إيه حزبا وليكن البهائية إيه حزبا وليكن الصوفية ماذا حزبا نعم فانتبه ولذا قال دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه قال تلزم جماعه الايه وماذا فهي جماعه واحده وان لم تجد جماعه فاعتزل شوف حتى ما قالوش تغير ايه افضلها فالتزمها تغير اقربها الى الحق فكن, فكن معها انما قال له اعمل فاعتزل في الكلفره حتى وان تعض على ماذا ولو جلست تعظى على أصل ماذا؟ الشجرة كما قال صلى الله عليه وسلم فالاختلاف فرقة وفشل ما سمع والافتراق عصبية والافتراق عصبية واحذر في أول النشوء, في أول النشوء هذا فالمرء على أول نشوه شوف فمن نشأ مع جماعة بدعة فتودعه فتودع منه فالمرء مع أوله شور لقد تمعت الآن وفي المقابل لا تكتلات لأن اليوم هناك دعوة إلى ماذا؟ إلى أن يجتمع الناس طب وماذا الأساس؟ وأين الأساس؟ وقد قال تعالى عن يهود تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى وهناك جامعات تصبغ ولا تنصبغ فهذه التكتلات في حقيقتها هي دعوة إلى جماعة واحدة ب... بعينيها سوف تأخذ الجميع فين؟ في أحضانها لتهيمن على ماذا؟ على الجميع لأنها تصبغ ولا, إيه؟ ولا تنصبغ والثانيا لأنها تقبل أن تمتزج بغيرها ولكن الحق لا يقبل أن يمتزج بماذا؟ بالباطل إنما الحق على مفاصلة ومفاصلة الحق تأبى هذا إذا كنا في المقابل لا فرقة ولا اختلاف ففي المقابل لا تكتلات ولا ماذا آه لأن في تكتلات بجمع ماذا تيجي تتكلم اليوم عن الحق وقول لك لا إحنا عايزين بقى نتآلف ونجتمع ونبقى إيه جماعة واحدة نعمة إذن ولكن أي جماعة ها؟ وأي أساس مش لابد للملتقيين من أساس يرجعان إليه وفعلا شوف حتى في الزوجين لو ما لهمش أساس يرجعان إليه المشاكل إيه لكن لو لهم أساس الكتاب والسنة لو لهم أساس الكتاب والإيه والسنة لا يختلفان وإن اختلف وإن اختلف يلتقيان يذكر إمام أحمد قال لك ما اختلفت أنا وأمه وأم صالح أربعين سنة في كلمة واحدة واحد قاعد يعاشرون مرة أربعين سنة ما اختلف معاه في كلمة عارف ليه؟ لأن في مرقع صح؟ في مرقع في أساس يرجعان إليه الكتاب وليه؟ ماذا؟ وذلك لما بيتزوج المرأة بيقول إيه؟ على كتاب الله وإيه؟ إيه معنى الكلمتين دون؟ هذه ليست دباقة ولا ترنيمة إنما هذه الكلمة معناها إن إيه؟ الأساس هو الكتاب وليه؟ يصدقني لا يختلفون أبدا ولا يختلفان أبدا لكن لما تلتقي هذه الجماعة تلتقي على أي أساس أنا ألتقي مع رجل يقبل بولاية النصران ويقول لي ممكن نصراني بقى إيه رئيس بلاد أو أنت تلتقي مع رجل ممكن يرى في النصارى أخوة أو تلتقي مع رجل يرى في كذا ويرى في جاسب هل هذا ممكن؟ إن طلب هذا إنما هو طلب ماذا؟ طلب محال طلب محال فتنبه يا طالب العلم فاحذر من التموجات الفكرية والعقدية والطائفية والحزبية وإليك مثال أخير به نختم لما صار المسلمون إلى شافعية ومالكية وحنابلة وأحناف ماذا كان؟ ترك بعضهم الصلاة خلفه خلف بعض حتى كانت الصلاة تقام في أزهرنا كل صلاة أربعه أربع صلوات بل وبلغت المأساة مداها بين الشافعية والأحناف في مسالة الاستثناء في, في الإيمان حتى منعوا زواج الشافعي من الحنفين وقالوا وإنجاز العكس وهو زواج الشافعي من زواج الحنفي من الشافعية خياسا على من على الكتابية هكذا فعلت ما كانت تفعل أمي يعني نزلوا الشافعية منزلة منزلة الكتابية الله الله بل نزلوا أخوال الأئمة منزلة الكتاب والسنة حتى قال القائل عذري من قوم إذا قلت قال الله قالوا خذك قال مالك فإن زدت فقلت قال رسوله قالوا قال سحنون مثله وكان لا تخفى عليه المسالك فإن قلت يا قوم قال الله قال رسوله قالوا أنتقرن ممحك فإن صح القول عن صحب قالوا قد أتت في عن مالك في ذلك المسالك إلى آخر ما قال فانتهت المساء إلى أن قال أحدهم شف كنا نقول ومن شعب الإيمان حب بن شافع وفرض أكيد لا تطوع أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفع والآخر يقول لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة إيه قولا على من رد لأبي حنيفته قولا نعم فاحذر فهذا شؤم ماذا المذهبية والحزبية تنادي اليوم بماذا بهذا الشؤم في الأمة وكذلك ليه الطائفية اعتذل اعتذل وحجتك فين في يدك تقول لست منهم فيه في شيء اعتزل وأنت من فقه حذيفة الذي قال راويا اعتزل تلك, تلك الفرق ولا تطلب ما زعموا أقربها إلى, إلى الحق فإن كانت المصلحة من جهة فإن المفسد أكبر من من جهة أخرى من جهة أخرى نعم. وقد رأيت كيف أن الحزبية أخذت الأمة إلى فرقة واختلاف مع أن مقصد الإسلام أكبر هو الجماعة فلذا كانت الصلاة جماعة وكان الصوم يوم يصوم الناس وكان الحج عرف زمانا وإيه وما كان ولم يجعل لكل واحد منا ماذا عرفه ولم يجعل لكل واحد منا ماذا؟ رمضان إنما رمضان واحد وعرفة ماذا؟ وعرفة واحد يوم واحد هلا فانت به يا طالب العلم وإلى حصة الفقر آخر مثل كانت سمعنا أيها